آه يا شخص يا شخص يا شخص, يا شخص مثل العقي في هالدهر مثل خدل حسين يا صابر صبر وقف ومتعجبي شوف الغدار وقف ومتعجبي عاين هالهدار بس صبر حدر علي صاواه بس صبر حدر علي آه يا شخص يا شخص عاقي <تصفيق> يحل صبر وقف <تصفيق> متعجب يا عايل هالقدر وقف الله يا نبواردها الأم الحسن من زغر صلها يدول بهالزمن تنزف دموع ومآسف ويمحن تنزف دموع ومآسف لا دمعها المنصف لا دمعها المنصف, لا دمعها المنصف, لا دمعها المنصف آه هايس يا نبوالعجب كدها تشوف كم مصيف برد الطوفو النهر وضلوع وسهب انو شوفو هالدهر ووايق فايته بحيره ورجع في من هل الديلين تنور حسيا لودمه يا رئيس تندعي حب الجميل تندعي يا ربي شفت الا الجميل ربنا وبحق قبل دعواها هولعجينه للمشرعه شافت العباس جدو والسعاد صاحت سلبنا ضحنا بفاجعه شافت عيون نسهم طفا الله يا يا الله يا كريم نسالك ولا ترود الله, الله عليه وجل <تسجيلة> <سؤال> سيّد مولا أبي عبد الله الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد أزور سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وصالة عن نفسي ونيابة عن والدي على الارواح التي حلت بفنائي وانا سات برحلي عليك الله ابدا ما بقي وبقي ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتي السلام على الحسين وعلى علي وعلى اصحاب الحسين السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله وعلى اختك ال حوراء زينب وعلى اخيك ابي الفضل العباس جميعا ورحمة الله وبركاته إلهنا بحق الحسين يا الله شافي وعافي جميع المرضى لا سيما المظهورين يا الله إلهنا اقضي حوائج المحتاجين يا الله عجل بفرج إمام زماننا يا الله واجعلنا من أنصاره والمجاهدين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه إلهنا تقبل منا هذا القليل بكرمك ومن المؤسس ارفع ثواب مجلسنا هذا إلى رواح المؤمنين والمؤلنات ومن مات على الإيمان نهدي الجميع الفاتحة تسفقها صلوات إخواني الذكة بس بات إن شاء الله مد الساعة خمسة العصور